بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وضل ما على خير خلقه يا جمعين. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى جهده واستمى بسنته إلهي المدين أما ذات فيقول المطمد رحمه الله ذاب تعليق الطلاق بالشروف التعليق هو جعب الشيء على الشيء وقد قال بعض العلمات إن مادته في اللغة تدور حول ربط الشيء بالشيء ونوته به ولذلك يقال علق الطوب على الشجرة إذا كان الطوب على غسل من أرشانها أو طرع من خروعها فاتصل بذلك الشيء المعلق به مسألة تعليق الطلاق بالشروب مسألة مهمة وتكثر فيها البن وتكثروا بها البلوى بين الناس وكثير من الناس إذا أراد أن يطلق دوجته ربنا علق الطلاق على وقوع شيء أو عدم وقوعه ومن ونأيري السؤال عن سطني هذا النوع من الصيغ المتعلقة بالطلاق والتعليق عند الغلماء رحمه الله له بعض ذكره بعض أئمة الأصول والفقهاء أحمق الله عن الدنيا فقالوا إن السعليق هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى فهناك جملة ثانية وهناك أداء تربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية وبناء على ذلك قال وإن عليه بالشروط يستلزم وجود شرط ويتركب, ويتركب عليه وجود مشروط ويتركب عليه وجود المشروط والشرط والأداة التي تربط بين الشرط والمشروط فهو إذا قال لها أنت طالكم إن قمت أو قال إن قمت فأنت طالك فقد ربط مضمون حصول مضموني جملة وهي جملة الطلاء بوقوع مضموني جملة أخرى وهي جملة إن قلت أي القيام فكأنه يقول زوجتي طالق إن وضع القيام منها ولو قال لها أن انت أختي فأنت طالق فقد ربط مضمون جملة الطلاق بوقوع مضمون جمله القول فإذا حصل القول حصل الطلاق وهذا الرابط بين الشرط والمشروط يجعل الشرط مرتدا عن المشروط فعندما شرط وهو قولك انت طالق ان تمشي فانت طالق فالشرط ان تمشي والجواب فانت طالق فإذا اشترط بوقوع الطلاق قيامها فإننا نحكم بوقوع الطلاق إذا حصل التمام منها ربط الحصول مضموني جملة وهي جملة الطلاق بحصولي جملة أخرى وهي الجملة التي اشترطها بوقوع الطلاق إن قمت ان قعدت ان قرأت إن ذهبت إلى بيت أبيتي إن كلمت أممتي إن كلمت جارتك إن كلمت أرثتي ونحو ذلك من الشروط رضق وقوع الطلاق بها فإن وقع الشرط وقع المشروط ولذلك قال العلماء في القاعدة المشروط إذا وقع الشرط وقع المشروط تعنيك الطلاق بالشروط باجل من أبواب الطلاق وقلنا إن العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا النوع لهم من بلوى به والناس تختلف الشروط التي تكون منهم فطارة يشترك وجود شيء وطارة يشترك نفي الوجود فيقول لها إن لم تخرجي فأنتقاله هذه جملة نفي ويعلقه بالنفي وطارة يقول إن خرجت فأنتقاله فإن قال إن لم تخرجي فأنت طالق فتبعلق الطلاق على عدم الخروج وعلقه بطريقة النفس وإن قال حين خرجت فأنت طالق حينئذ يكون معلقا بطريقة الإصطال فأنت الطلاق بالشروف قال البلماء إن الطلاق يقع إذا وقع الشرط والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطى المسلم الطلاق فإن شاء مجده وإن شاء علقه وقالوا أيضا إن الفياس الصحيح والنظر الصحيح يتصدر أنه إذا علق الطلاق على شيء فإنه يقعده من حيث الجملة والصبب في ذلك أن الشرعة جعل العفقة معلقا على سؤال وإذا أعتق عبيده بشرط وجود شيء ووجد ذلك الشيء فإنه يحكم بعبط العبيد وهذا إذا كان العبد مدبرا بحيث يعتق عليه بعد موته فإنه يعتق عليه بوجود تلك السجال فقالوا إن العبط والصلاق باب الموافق لأن الصلاق التزام من المكلف بما لم يلزمه في الأصل فهو الطلاق ليس بواجه عليه وليس بلازم عليه أن يطلق امرأته ولكنه التزم أن يطلقها فالتزم ما لم يجنه بالأصل وكذلك العفق فإنه إذا أعتقى عبيده عن دبر وجعل عفقه مددرا فإنه قد علق العفق على وجود صفة وهي الموت فإذا وجد الموت وجد العفق وحكم به وبناء على ذلك قالوا ينفذ الصلاقه بالشروط كما ينفذ العصق بالتبذيب لجانه كون كل منهما انتزاما من المتلق لما لا ينظنه بأصل الشرق وقد أمص جماهير الإلماء والأئنة على أن الطلاق يقع إذا كان مرتبا على شرق ووقع ذلك الشرق وصيغة الشرق معتبرة في كتاب الله عز وجل. وجاءت المسروق في القرآن الكريم وابسلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أننا نشرط شيئا ووقع بأمر ووقع ذلك الشر فإنه يلزمه ملتزمه في المسروق وبدال على ذلك قالوا إن هذه في أصل اللفظ والوضع اللغوي صيغة مؤثرة ولذلك اعتبرت الشروط وقال صلى الله عليه وسلم أن نسلمون على شروطهم فقد اشترط من رأيه انها ان خرجت وهي طالق انما ان دخلت وهي طالق وان ان طالق وهي طالق هذا شرط فيما بينه وبين زوجته فتقسم قريه زوجه كما طلقها طلاقا بائنا قال ربنا تبارك وتعالى لا يصح الا من ذكره لا يصح الطلاق المعلق الا من زوج هذه الجمله المراد بها ان صيغه التعليق لا تصح إلا بعد وجود عقد النساء ودناء على ذلك لو أن رجلا قال إن تزوجت فلانة فهي طالب أو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالب فمعنى أنه علّق تطليق نسائه على العقد عليهم وعلّق تطليق المرأة إذا تزوج فإذا نظرنا إلى هذا التعليق وجدناه وقعا غير الزوج وهو الأعزف فإذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالب أو أي امرأة أتزوجها فهي طالب أو إذا تزوجها أو إذا نسحها امرأتي طالب فإن هذه الصيبة لا ريا وما تأثير لها لماذا؟ لأن الطلاق لا يسحه إلا بعد وجود العرض فإذا عنّف الطلاق بالشرح ولم نععد على المؤمن وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالب فإن الطلاق لم نشابه محلا والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نحكم المؤمنات ثم قلقوا مهم ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق مرتبا على وجود العقل فدمل على أنه لا طلاق قبل عقب الإساء فلنفع لك سائل وقال اشترك على نفسي وقل كل امرأة أتزوجها فهي طالب هذا في حالة الهموم أو خفص وقل إذا تزوجت خبيبة أو تزوجت من قبيلة ثلان أو من بيت ثلان فهي طالب فحينئذ سواء عمم أو خفص بذكر القبيلة او ذكي المدينة وقال كل امرأة اتزوجها من مدينة كذا فهي طالب او كل امرأة اتزوجها من قرية او من مدينتي او من قبيلتي او من جماعتي او من دني عمي او من دني خالي فهي طالب نقول هذا ورهم ولا يترسب عليه ثبوت الطلاع لدليلين اولهما دليل التفاد وثاني دليل السلمة ما دليل في توافع الله تعالى جعل الصلاة مرتبا على وجود العقل فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نفعتم المؤمنات ثم طلقتمهم فجعل الصلاة مرتبا على وجود العقل وبهذا ترضى من تدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وكذا بفصال صلى الله عليه وسلم لا صلاة قبل نساحه وهناك من الشرور لا طلاق فيما لا يملك وفي الحديث الآخر إنما الطلاق لمن أخذ بالشار فبل هذان الحديثان فالصححهم غير واحد من أهل العلم على أن الطلاق لا يقع إلا إذا وجدت العثم وأن من علق طلاقه على وجود العثم أو طلق قبل العثم فإنه قد طلق الرأة الأجنبية ولا يقع الطلاق ولا يشده وقد بينا مذاهب العلماء وذكرنا أن هذه المسألة اختلف الجلناء رحمه الله فيها فقال بعض العلماء إن الذي يشترث على هذا الوجه عنوم أو خصوصا فإن شرقه نازم وتطلق عليه المرأة بمجرد أن يعطي عليه وعلى هذا سيبقى مذاهبه بدون نساء وهذا لا تفعل خلاف شرع الله لأنه سيؤدي إلى تحرين ما أحمى الله عليه ولربما وضعه الحرام خاصة في الأزمة التي لا يوجد فيها من كل يمين وقال بعض العلماء إن هذا الشرط لاغم ولا طلاق إلا بعد النكاح كما ذكرنا وقال بعض العلماء إن همنا فإنه يلغى قوله ولا يعتد به وإن خطط أعتد بتخصيصه وهذا مروي عن عبد الله من سعود رجل الله عنه وقلنا من قال به من أصحاب الإمام المالك وغير من محرك الله على الجميع والصحيح أما الطلاق لا يقع إلا إذا وجد النكاح وأن من قال كل امرأة أتزودها فهي طالب أو أي من رأة أتزودها فهي طالب أو أي من من دن فلان أو من قرية كذا أو من دنبة كذا كل ذلك لهم ولا تأثير له في إجداد الطلاق قال رحمه الله تعالى فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال قال رحمه الله تعالى فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله يقول المسمّد رحمه الله فإذا علقه يعني علق الصلاة بشرط لم تطلق أي مرأة قبله أي قبل وجود الشرط لأن الذي بينه وبين الله عجل وجل أن امرأته طالق إن وجدت هذه الصفة المشروطة فهو يقول لها إن قمت فأمت طالق فإن فإننا لا نحكم بطلائها إلا إذا وجد القيام لأن الصلاة تعلق على صفة فإن وجدت الصفة حكمنا به وإلا صلاة فلو أنها ما قبل قيامها لم تطلق ولو لها إن خرجت من الدار فأنت طالق فلم تخرج من دارها فإنها امرأة ويحل له أن يستنفع منها وحكمها حكم المرأة حتى تخرج فيحلي عليها حكم المطلقة على حسب ما أن لقى بناء على ذلك عندنا أولا أنه لا يقع الطلاق إلا بعد وطع الشرق هذه الجلة الأولى والجلة الثانية أنها زوجة فيما بين الثلاثت بالشرط وما بين وقوعه وحدوث الطلاق فلو سألك الثالث لو أن رجلا علق طلاقا على صفحة فقال لها إن خرجت أو إن دفرت أو إن جاء أبن أو إن جاء أو, أو إن انتهى الشهر أو نحن ظالك فهل هي جائزه له قبل وجود الشر ما تقول هي جائزه له حتى يقع الشر وفيما اذا يحكم بوق الصلاه قال ربنا الله فإذا انطه بشر لم صدر قبله اذا من هذا المساله الاولى اننا نحكم بالصلاه اذا بوجود الشر والمثله الثانيه انها جائزه في المده التي ما بين الشر وما بين ما بين صيغه الشر وتلفذه بها وبين وقوع الشر وحسور القلامة ولو قال أجلته ولو قال أجلته ولو قال أجلته القرار هذا ولو إشارة إلى خلاف المذهب قال بعد العلماء إذا قال لمرأة أنت طالق إن قمت أو أنت طالقم إن تكلمت ثم رأة تسكت فقال لها نظام أنت طالق إن تتلمت اليوم وبقي من اليوم عشر ساعات فمن تضر ساعات حتى يتم اليوم فإذا مضت ولم تتتلم هنا طلاق وبناء على ذلك نقول في الأصل يبقى الطلاق معلق حتى يسمونه فيضة الخطر وفيضة الخطر أن يبقى الأمر متردداً ولذلك صيغة الشرط غالباً في التعليق بها ستكون خطأ ستكون منصير الخطأ منذنية على الثطورة لما يقول ذا هو الفقهار رحمه الله بمعنى أنه يحتمل أن يقع فيقع الطلاب ويحتمل أن يقع الطلاب فتصبح فيها صيغة مترددة على خطأ يحتمل أن تبقى في عثمتي إذا لم يقع الشرط ويحتمل أنها تطلب إذا وقع الشرط فالأمر متردد والحال على خطأ سنان على ذلك فإننا لا نحكم بالطلاق إلا إذا وجد الشرط هذا لو قال علبت طلاقي على خروطها أو على دكولها أو على قيامها ثم قام قفت التعجيل قال لها أنت طالق إن جاء أبوك اليوم فلم يجئ أبوها وزلت الساعة تنتظر ثم قبل أن يأتي وقبل أن ينتهي اليوم يبقى الأمر معنا وقال عدلت الطلاقة لم يقضل منه لأن الأصل أن الطلاقة معلّة فإذا أراد سعجيله يأتي بسيعة ثامنة يراد بها تأتيه وقال بعض الغلمات إن قال عدلته أوقعنا الطلاقة بقوله أنت طالق وأصفقنا قوله إن جاء أبوكي اليوم وتصبح طالقاً بقوله إن جاء أبوكي فأصلح أصلح الصيغة في ذاتها بين التنجيج والتعليق فأنت إذا نظرت إلى قولي أنت طالق قاموا معكم بطلاقه بقوله أنت طالق وقد علّق طلاقه فإن ألغب تعليق ذقي الأصل عن قوله أنت طالق والصحيح كما اختاره المخمّف أنه إذا قال لها أنت طالق إن جاء غدنا أو أنت طالق من جاء أبوك انتقالكم من غربة الشمس لغربة الشمس لذلك فإنها لا تطلب إلا ذو يقول السبه وأما إذا قال عجل فإنه لا يعتدد بقوله لأن الصيغة ليست دلة على ما قال وهي صيغة تعليف في عصر الوضع المغوي ودلة على التعليف فلا نحكم بقولها مطلقة بقوله عجل هذا هو أطرحه أكوان المظلمات رحمه الله قال رحمه الله ولو قال عزلتك يعني لو قال عزلت وقوع الطلاق فإنه لا يؤذب قوله لكن لو أنه قال أنت طالق ونوار في قلبها أنها قال ثم قال إن جاء أبوك نومه بناء على هذا في نية في أنه معجز فيكون قوله إن جاء أبوك في صيبة التأليق جاء السعد بأس الطلاق والتنبيدين وهذا شيء بينه وبين الله فلو أقر عند القاضي النصيغة قالها على هذا الوجه من قرأت انت طالق ثم أدخلت تعليقا في حيلة ثم طابه استظهر فإنه حينئذ محكم بكونها طالق بقوله أنت طالقا ويكون طلاقا منجبا ولا يحكم بكونه طلاقا معلقا وإن قال سلقني ثاني بالشرط ولن أريده وقع في الحال في الوصلة الأولى ما شبك أنت طالق إن جاء عدل إن جاء جيد يعني قابل قلمه وراء ثم ما ذكرنا أنه إذا سعذر أو ألغم محلة نفسه ما بعد سينة الشر يمجز القراء ومن عديد ما ذكره بعض الظلماء رحمه الله في قوله أنت طالق بعدد شعر إذنه هذا ذكره عنه ومن رحمه الله فقال بعض الظلماء إنها لا تصدق لأنها لا معنى هل إبليس شعر ولا من شعر؟ فقال الأصل أنها زوجة لكن قال بعض العلماء هذا أصح أن قوله أنت طالق الإسباط للقلاة وقوله بعد ذلك بعجب شعر إبليس زيادة على الواحدة يعني أنه يريد أكثر من واحدة إذا كان إبليس شعر إبليس شعر فمدقى على الأصل أنه تلق وزائد من يريد فهذا هو الصحيح لكن هذا من مناسب أنه ذكرنا إلى نسلة قطع الجنب هذا على بعض أن هذا العلماء يرى أنه قال أنت طالق وبكر صيغة الشرط بعد ذلك من هو في قلبه أنها طالق وصيغة الشرط جائح على سبيل الله فإنه يحكم بطلاقها بالقول الأول الأولى بالجنة الأولى وترغو صيغة الشرط وإن قال سبق لساني بشمس ولم أريده وقع في الحال وإن قال سبق لساني بشمس ولم يريده وقع في الشرق كما لترنه لأنه هو من نفسه يريد التنجيه فقال صدق لسانه هو يريد أن يقول امتصالكم على البت فشرق لسانه وقع امتصالكم إن جاء أبوك فقلنا له هذا الشرق الذي يقولته إن جاء أبوك فصدته أو لا قال صدق لسانه به وآخر أنه لم يقصد وجناع على ذلك يكون التعليق غير مقصود فاللغض خاطف ويأصد بكونها مطلقة بقوله انت طالق وان قال انت طالق وقال ارثت ان قمت لن يقبل فتنه هذه كلها يعني الان عندنا انت طالق ان قمت عند نصير التعليق والعلمة رحمه الله من ان دقتهم انهم يذكرون الأمور المشتهدة فطارة يذكر التعليق ويكشده وثارثاً يذكر التعليق ولا يحفظه وثارثاً لا يذكر التعليق ولا يحفظه فالقسمة العقلية تقضي ثلاثة قوة أن يذكر التعليق ولا يحفظه ففي هذه الحالة اجتمع عندنا اللفظ والنية فاجتمع الظاهر والباطن على إرابة التعليق نشاء ذلك أنت طالق إن تمكي فاللفظ لفظ التعليق والنية والقص أنه قصد التعليق الحكم في هذه الحالة أننا ندفع إلى وقوع الشر وهذا ما هي إشكال إذا أن لق وجمع في تعليقه بين النية واللفظ فلا إشكال الحال الثاني أن يُعنّف أبو اللفظ ولكن لم يُرِد ذلك التعليق ولم يُنُدِي وسبق لسانه بالتعليق سنقول العبرة من يقي ولحظه مرم والمرأة طالصا بقوله أنت طالص قوله إن كنت حش ولغ لا تأثير له لأنه غم يخصد تعليق الطلاق ويقبت طلاقها فماذا الله الحالة الثالثة إذا قلنا إنه في الحالة الثانية يتبقى ولا يخصد فأكسها أن يخصد ولا يخصد فيقول لمرأة أنت طالق ويسكت أنت طالق مع ما تصمت مهدداً فقم له الطلقة عليك زوجه قال لا انا قصدت في نيتي أنت طالق وين قمت ففي نييته ما هو التعليق فإذا في الصورتين الأخيرتين المتضبتين فالتالي أن يكون الضاجر للتعليق والبعض خلاف التعليق والعسل أن يكون الباطن بالتعليق وخف التعليق متضمن التعليق والظاهر لا يريد التعليق ليس فيه تعليق ولا ذكره بصغة الشرق فأما ان تلفظ بالطلاق ونوا في قلبه أنها مطلقة بالتعليق فالعبرة بالظاهر والظاقم من العبرة به قال تعالين الحلاث والثمال إننا أمرت أن آخذ بظواهرنا الفاردي يقول يحكم بطلاق المراه مباشره ولا نلتفت الى تعريف في هذه الصوره لو أننا لو اننا حكمنا حكم بالظاهر من هذا الاصل قال الالهات لو فتحنا الباب لكل رجل ولكل زوجه ان يدعي انه هو التعليقه في قلبه نقم كل رجل انما قال فقط ان كنتي قصدت ان طرتي قصدت ان فعلتي ولربما جاء بالمعجب حتى يخرج لانتبعة الطلاق هذه بالنسبة للحالة الثانية وهي ان ينوي في قلبه التعليق ولا يسلح قلبه الحالة الثالثة وهي عكسها وهي ان يتلطب بالتعليق ولا ينوي ذلك التعليق وقال لأ من أولده ولم أقصده وشبق به بالثاني فقال بعض الغلماء إنه إذا تلقظ وقال لها أنت طالق إن قمت وزينه بين وزين الله أنه قصد تطليق امرأته في الحال قبل قيامها وأدخل جنة دخلت جنة إن قمت ذلة لسان طرف بذلك فإنها مطلقة عليه بمجرد قوله أنت طالق وهذا لا إشكال فيه فأصلح ثلاثة سورة السورة الأولى أن يكون التعليق بالظاهر والباطن ومثالها أن يقول أنت طالق أن قمت أنت طالق إن غربت الشمس أو إذا غربت الشمس فأنت طالق إذا جاءوا غد فأنت طالق فحينئذ نحكم بكون الضلاط معلقا على أفتها أو على الشرط الذي ذكره على حسب الأحوال وأما إذا كان قد تلقظ ولم ينوي التعليق أو مو التعليق ولم يتلصف به فالحكم في الحالة الأولى إذا تلقظ بالتعليق ولم يميه وقال صدق به بثاني فالعبرة دنيته ولا يلتفق إلى وجود التعليق وأنه من يريده وصدق به البثان فوجوده عدمه على حد شوان وعما إذا كان قد قال امتقادكم فنجد الطلاق بالظاهر ولم يميه ولم نحسب وقصده في الباطل ذكر اللحظة وندب القلاقة في الظاهر ومن يكسب وقصد التعليق في الباطل فإننا نقول تتلق عليهم رأسه مندبسا على الظاهر ولل يكسب إلى مية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للظاهر وقال إننا امرت أن آخذ بضياه المنور لم يقدر شكنا هذا في القضاء لكن نفذل فيما بينه ودين الله عز لو أنه فيما بينه ودين الله عز وجل مثلاً المرأة قالت سأخرج قال لا تخرج أخرج لا تخرجي فقال أنت طالح ونوافقه إن خرص في هذه الحالة نقول بينه ودين الله امرأة وموقوهم طلاقها من يقول بشيرة التعليق ولو قصد من أن لا تطلق وقل في المرحل ما رحمه الله قالوا إنها لا تطلق إلا إذا خرجت ديانة بينه وبين الله لكن لو رفع إلى القاضل أو سئل المفتي حكم بالظاهر وقال جوجتك مطلقة عليك فلنخل أنت طالب ولم تقل إن خرجت على ذلك نحكم بكونها طالب سواء خرجت أو لم تقل بينك وبين الله إذا كان بينك وبين الله أنك لا تطلقها إلا إذا خرجت فننبغ قال أن هذا الرجل قال من رأته قالت الراسول ساخرج قال لا تخرج قالت اخرج لا تخرج اخرج لا تخرج قال ان تقول وقد كتب انها طالته ان خرج ونوى بذلك اليوم نفسه مع قال في ذلك اليوم لا تخرج اليوم قالت اخرج فقيد خروجها باليوم ومضى اليوم كله ولم تخرج فانهم راقته ولا يحكم بكونها طالعه إذا قال لها أنت طالب وكان قد منعها من الغرود يومها وبينه وبين الله إنها تطلق إن خرضت ذلك لهم فإن غادت شمس ذلك الوزن ولم تخرج فهي امرأة فلو أن القاضي حكم بكونها مطلق حسنا ذلك لكن لو ديهما فيما بينه وبين الله عز وجل أنه من يرد إلا ولم تخرج المرأة فإنها امرأة يريدها وتريدها وتسري عليها احكام الزوجية ولأنه اقاضها وجامدها فانه يحكم بكون امرأة له فين بينه وظيم الله عزيزي فإذا حكم القاضي بكون يوسف اللعف فإنها اجنجية الحكم في الظاهر ولكنها زوجه في بعض كما لو حكم القاضي لأن بيتك بشكل اخر جاء بشهود كالمين فإن البيت بيته وملك الله فين بينك هو الله ولا يستحله وليس من خطيس وإذا كان يعلم بذلك من اشترى منه إنه يكون قد اشترى المعفوضة والمعفوضة بالحرام فالمقصود أننا نحكم على الظاهر والصراح المخيرة لله ولكنها زوجته في الظاغن وبناء على ذلك يخرق بين كونه موى تعليقها التعليق على التفصيل الذي يدخل في الثلاثة الصور قال رحمه الله تعالى وأدوات الشيطة إن وإذا ونسى وإن ومن وكل ما وهي رفدها للتكرار وكلها ومهما جلالا أو نية ثور أو قريمة للتراك ومع من من ثور إلا إن مع عزم من ثور أو قريمة قال رحمه الله تعالى الشرطين هذه الشريعة شريعة كاملة وتصل الله عبده وجل فيها كل شيء تفصيله فهي شريعة تقوم على إعطاء كل شيء حقه وقتره الألفاظ التي يتلقض بها المسلم إن كانت بالطلاق المنجد حكم بكون الطلاق المنجد وهذا هو لفظه وهذا الذي بينه وبين الله أنه يطلق امرأته طلاقا منجده وإن تلقض بلفظه وكان اللفظ دالاً على التعليق فبينه وبين الله أن امرأته تطلق إذا وجدت هذه الصفة أو وجد هذا الزمان أو وجد هذا الحال إلى آخره فإذا قلنا أن كل لفظ وكل حرق وكل جنة لها معنى ولها دلالة فلا بدا أن نعطي كل دوج حقه في ما تلطى به من في ذلك وهذا يتكلم أننا إذا جئنا نتكلم على طويلة التعليق والتي تكون بحروف الشرق كما ذكر المصنف إن وإذا ومتى ومن ومهنة وكلنا وأي ونحن هذين أدوات الشرق فإنه ينبعي أن نعضي كل أداة دلالتها هناك أدوات على الشرق هناك أدوات يدل على الشرق أن نقترم بالزمان وهناك أدوات تنحض في الزمان ولذلك اخترت الحكم فصل اختلاف هذه الأدوات وضلالتها وما وضع وضوحي أصل اللغة وقد قرر جمهور العلماء من الأصوليين أن اللغة من وضع الشارع سبحانه وتعالى وإذا قلت اللغة من وضع الشارع فلا يتقصير أحد أن يأتي بسيرة أو بلغة أو بجلة لها بلالتها في اللغة ويثلث عن هذه الزلال يعني مثلا لو جاء بصيغة شخص وقال إن كنت فانتقان قمنا له إذا قامت حق قال لا أنا أقصد بهذه الصيغة تنجيب هذا قصك لكالثة لكن من ناحية وضع اللغة وضع الألفاظ فإن هذه الألفاظ وضعها الشارع ذلك على هذه النعام فتآخذ بلدك فاستدل جمهور الأسرادين بهذه المثلة بالقوله تعالى وعلنا ما آدم الأسماء فأصل اللغة إنهم نور فلو أن شخصاً قال والله لا أكتب فقمنا له إذا كتب مجموعة تكفّر في النامن قال لا أنا أكتب وأكتب لا أسوق الطيار مجموعة أو لا أكتب من البيت نقول إن الكتابة تربع للدلال على هذا المعنى أنه تجدي أو يجدي به البنان بحروف معينة فإذا وقعت منك وقع الكتابة على هذه الصفة فحينئذ تلزمك اليومين وعليه كان أكثار كونك تقصد بهذا المصلح الذي وضع في أصل الألفاظ لهذا الدماء شيء الآخر هذا لك عندي. لكنه لا يأثر في الأحكام الشرعية وبناء على ذلك ينبغي على الفقه وعلى العالم أن يقصد مع كل حرف وكل صيغة فيما ظلت عليه في الأصل فهذا كتاب الله عز وجل قد جاء بسيغ الشرق وجاء بجلالاته ومقاميه ومعانيه فلا بد من التقيض بهذه الدلالات الأمعان ثم إن شاء الله سنرجع الكلام على أجواء الشرق لأن الكلام بي يستيجب شؤنا التقيد وحبّد إذا كان نقصنا بوعده إن شاء الله لن نجد إقادة بؤمن الله ومشير الأشخاص أرى بسم الله صلى الله عليه جميل قوله استفسر هو القائل هل يمكن من علق طلاق راته على شرط وحصل الشرط في وقت بعيد فان نكث الشرط وهي حاله او في ظهرها او في ظهر الجامع بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما جاء في داكي هذه المنصات من مساله تعليق الطلاق بالحين و يستحق الخلاف ان المسرف الطهر واذا انقضى طلقا راقيا على طه يوجد حال حيضها يبقى الخلاف ان المسرف الطه طلاق الشيء وقد هذه المساله وبيننا فيها كلام العلماء وشمل فيها التخصيل الذي سبق بيان من الله تعالى ام صادكم من فضيله يقول الشائع ما الحكم اذا اراد الزوج بتعليق الطلاق لمن دون منه الطلاق وإنما قصد ان المعها من الفريق. هذه المساله خلافيه الجمهور العلماء رحمهم الله على ان صيره الشرب يترتب فيها الطلاق انا يجيب الشرط سواء قصد من او قصد غير ذلك وجميع من ذلك لا فرق عندهم بين المطلق يشرب من او لا يشرب وذهب طائفكم من الظلماء رحمه الله إلى القول للتغفير فإن كانت معديل لا يقصد منهم من يعني يرتبه على جهان فقوله إذا غادت الشمس فأنتصال طلقا لما غير الشمس فإن قصد به المن فإنه يلقعه فلا يقع الطلاق ويكون حكمه حكمه كاليمين ويكثر عنه ويخرج من تبعاته واستقي من هذا الاصل هذا فرمان مدى الجمهور من العلماء رحمهم الله لكن لو ان شك وقع له ذلك فقد منع زوجته وبتفى الى قاض او عالم ورأى منه لا يقع يكون الاعتكاف بمنه المطلق القصدي ما منع قاطع قصده المنع او عدم قصده بذلك فانه توسعه من الله عز وجل ولا تطلق عليه راءس لأن الإدرس به الأفتاح يجب أن قضى عليه الصلاة تعالى عنه. أصابكم الله. فضيلة الشريف يقول أحسائي. امرأة فارقها زوجها ما يجيد على عرض. وعندما فعل عنها قال انه مطلق لها. فهل تعتبر انها صارجة من العزة? ان لا من الاعتداد بعد قوله. وجد جهود الظلماء على انهم طلق امرأة فإنه يحتسب بالعدة من الطلاق لا من بلوغ الخبر وضمان على ذلك قالوا إن المأسود من الطلاق استدراء الرحمة فلو أنه طلقها في أول رمضان ثم بطيت بعد رمضان أو بعد أول رمضان وحاغت وطهرت في حيلها وتمت على التفصيل هل العبرة في العب بالحيل أو الطهر ومضى لها ثلاث حيضاق وثلاثة أطهار فإنه يفكم بكلها أجنديا إذا لم ما وكانت طلقة بعد الدخول ودمان على ذلك قالوا إذا قلقها طلقة واحدة ومضت مدة العدة ولن تعلم وجاءه الخبر بعد ثمان مدة العدة فإنها تشفش حلالا وعلى هذا قالوا العبرة في وقت الطلاق لكن في الحجاز الشكم يختلف. قال الحداد عبادة. فلو ان امرأة مات زوجها. ولم نبلغها حضر وفاته الا بعد سنة. او بعد سنوات فانها تبتدئ حدادها اربعة عشر وعشر من بلوغ الخضر. والشرق بينهما ان عدة الطلاق لا تحتاج الى نية. وعدة الحداد فيها وجه التعبد والثقرة في المنية وبناء على ذلك في شبابها على نية على, على زوجها لا بد من نيتها من حباب حتى يقع ذلك على وجه المعتبر والله تعالى تعالى أثابتنا الله قبيلة السيط يقول السائل إذا خالعت المرأة في نفسها فهل للزوج أن نعيدها بعقد جديد قدالك إذا اصطلحها يجيز للزوج إذا خال عن رأته وأراد المراجع أن, أن يرجع أن يعقد عليها وينتحها بعقب جديد لأنه سلع طلقة دائمة وقد دينا هذا فيما تقدم معنا قال صلى الله عليه وسلم اخذل الحديقة وطلقها طليقا فإذا طلقها الطلقة وأراد أن يتراجع بعد ذلك فإنه يعقد عليها عقب جديد ولاجد من وجود الولي وشاهد العابب والمهر والصدار على الشروط المعتبرة في صحة أقل المساء بالله تعالى كم يجعل الله طريرة الشيخ لقول السائل ما المقصود بالقوانة التي يسمي قوله تعالى الرجال قوانون على المساء فضل الله الرجل على المرأة الله سبحانه وتعالى إذا شكم لا يؤقب حكمه وهو جل جلاله وتحدثت أسناؤه من بخلقه حكيم من في تجديره وأمره وشأنه الله تعالى جعل في الرجال ما لم يجعله في النساء كما جعل في القوة ما لم يجعله في الضعف وقد دين الله تعالى أن الرجل لا يتفوي مع المرأة ومن قال إن الرجل المرأة بسواء بسواء فقد ناقض شرع الله وقال هنا الصوف الفكاد قال الله تعالى وليس الذكر كالأنت وقال سبحانه وتعالى أول من منشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبيل والمراب بذلك المرأة وسبب في هذا في التخليل أن الله سبحانه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وعسجد له ملائكة ثم خلق منه زيجا وثلقت من ظلء آدم هنا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ثلقت من ظلء أعوش وهذا حكم الله عز وجل ونستطيع أحد لكن ما تجد في الخلق لأنه عالم جره فالعلماء أفضل من الجهان وتجدوا الألم والفقير هذا كل تذبيل من الله ونستطيع أحد المقول لماذا أن يريد أن يحقق حكم الله عز وجل فالأصل أن الله تضل للعجاب على النساء ولكن ذعل الحضل المشترس بينهم بالتصوى فإن كانت النرأة صالحة آنكة حالبة وذل الغيب من حذر الله فلها تضرها ولها قدرها ولها حقها ولها مكانتها والرجل إذا كان شافقاً فاجرا متنكداً على الله عز وظل كان البليل في أمهم إلا في الأمان جلهم أظل فهذا التصديل في الأصل يبقى على الشرع والسجاع الشرع كما قال تعالى إني أكرمك الجنب الله أفعاد فذكر خلق الناس من ذكر وأنزاء إن إما دينت إمايز واتفاض وإن كون المرأة دون الرجل لا يمنع أن تكون في الفضل أفضل من الرجل إن كان الرجل عاصيا لله عز وجل فالنعمل المرأة ينبغي أن تألم أن الله فضل الرجل عليه وهذا الضرير حكم من الله سبحانه وتعالى وقد جلب إبارة إتفادة الصنة على هذا ولذلك جعل الله شهادة الرجل بشهادة دين من الإنسان لأن الله جعل في المرأة من الحنان والرحمة والعبس والعاطفة وهذه العاطفة في المشاعر ثم يجعله الرجل من القوة ما لم يجعل في المرأة ينظر إذا أردت أن تعرف ما تتنين به المرأة والرجل في مواقف الشدة والضعف فإن المرأة إذا وقفت أمام قصر أو دماغ كثير لا تستطيع أن تتنم النظر وسرعان ما تخلص وسرعان ما يخشى عليها وسرعان ما تضع يدنا أمام أبو طالع لا تستطيع أن تتمكن لأن الله لم يعطيها القوة وما نستطيع أن نقول يبضعه كن فوريا ونا نستطيع أن نقول للطوي اخرج عن فطرتك التي فطرت الله عليه حتى فطورك المرأة لعيز جبان ينظري أن نعلم أن هذا التحاضر وراءه حكم عظيم لو أن القوم كله هلق على صفة واحدة لتضاردة الأشياء فالمرأة بضأفها وحنانها ورحمتها وعاطفتها فتبوق الرجل بحثير وهذا يكون إذا وضعت رحمتها وعاطفتها في نحانها فالمرأة إذا مضرت إليها وهي فرعا صغيرها وتحسن التدعول لزوجها وتشعر بهذه الفطرة أنها تحت الرجل وإذا بها تحسن التدعول له وتحسن القيام على بيته وولده ورعاية المسؤولية التي تعطاه الله على عاققها إذا بها تكون كأتمنى أن من منها ولكن ماهم تترجم وتحسن خطر الرجل تتحاطر لجنب وتحاول أن تكون مثل الرجل شواء بشواء حتى إن بعد الأدعية قاتلا الله قلون من الإسلام لم يسبق بين الرجل والمرأة كبرت كلمة فخرجوا من الضائم إن يقولون إلا كبير فعلى الرجال الجهاد وليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا جهاد ومن قان إن المرأة مثل الرجل تقد شكر على المرأة ومن يستطيع أحد أن يعطي المرأة حقوقها على جن من جيه وأثنلها الله جميع جناه وحده ما شريك له الذي أعطاه الضعف وهذا الضعف كمان لها وجنان كل هو وجنان فإذا نظرتها إلى حنانها فهي تنصف على صبيهها وتذكر الإنسان وهو قصن تحت خنان أمي وعطيها وصفقاتها لربما لم يتنالك بلعة عين أن يترحم أليها إنسانة ميتة أو يدخل لها إنسانة حية فالنبي يريد أن يدعم المرأة كالرجل يخرج المرأة عن سكرتها ذلك إنه يعذب المرأة يريد أن تقل تسرد لسواعد لسواعد فيحملها ما لا تقوى يمعنيها ويرديها ويضرها ويبعلها في الوقت لا تستطيع أن تقوم به ما هو حالة في الأمور لأن فيها من الخصائص وفيها من الصباح لا تقوى أن تكون فيه مثل قتل لأن هذا حكم الله وحكم الله إذا حرد الإنسان فيه عن الفقرة السوية والخلقة المرضية فإنه تشقع ويبعى ذو دارة الله تعالى يقول فلا نحر جنة كنا من الجنة فتشقيا منه فتشقع وأصند القطابة للرجال نظريلا وتكريلا لأنهم فضلوا بعطل الخلقة وجعل الله أعظم مخلوقاً بيده ونفخ فيه مخلوقه فأشج له ملائكة فلا جد من المرأة المؤمنة صالحة أن تدرك هذه الحقيقة فأم تترك عنه الأوهام أو من الدعاء لأن المرأة في الرجل يحاول أن تجعل المرأة الرجل سواء بسواء ينرل المرأة أن تعلم عنه النقيم أنه لأنه لا سعادة بجيس الزوجية إلا إذا أعلمت أمر رجل قائماً على ثم الله لن نجعلها قائمة على الرجل إلا في حالة واحدة وهي إذا تنكتب الرجل عن سراط الله بجرته بزواجر الله وذكرته بأوامر الله وأوقفته عند حدود الله وعندها تكون قد أقامته على سراط الله ومرضاة الله والخاص لا يكتب التقدير من كل وجن على سبيل العلم وأيما كان فإن القوانة لم يعود الرجال أن يضعوها في موضعه فيكون رجل في بيته رجلاً تاملاً يرائح على رجوله ويوقد المرأة عند حدوده فعلى المرأة أن تذلل للجل وتكون معه كمينبه وأن تكون المرأة تحت بألها مطيئة الله قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وتوفيت وزوجها عنها راضي قيل ما ادخل أبواظا ادخل جنة ادخل أي أبواظها ادخل الجنة من أي أبواظها إذا صلت خمسها وصامت شهرها ثم أربط فعلها ونموض عن ذلك للرجال ما قال إذا صل الرجل خمسة وصام شهر وأربط جيد والرؤية عنه جيدا لأن أصل أن الرجال هم الطائمين وعلى هذا فينظر للمرأة أن تعلم إن سعادتها أن تأتي الرجل حقوقا وهنا أذكر بأن على الرجل أن يستقل الله وأن من هذه الامتوامة إساءة وإذراع خاصة إذا كانت تحته إمرأة صالحة إذا كان صفه مرأة صالحة تخاف الله عز وجل فالمرأة الصالحة لها حق على كل ربي صالح أن يحفظ صلاحها خاصة في كفرة الفتم والنسن وأن يحذر منها حبها لله رضاعتها لله وأن الله جل جلالها أن يرفق ونمتل هذه المرأة فيفدثها حقا لأحد سائعينه الله عز وجل على قيام بحقوقها نسأل الله العظيم رب العشرين إن ورثقنا لما يحب ويرضع وأن يأخذ بنواصينا إلى سبيل الظل والرضا وآخر دوانا من شمال الله